وَأَنَّ الْبَاطِلَ بَاطِلٌ وَأَرْبِكْنَا اجْتِنَابَهُ وَجَعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَعَ الدَّرْسِ 150 مِنْ دُرُوسِ الْعَقْدِ ده وَتَكَلَّمْنَا فِي الدَّرْسِ الْمَاضِي فِي مَوْضُوعِ الْيَوْمِ الآخر إلى المرحلة الثانية من مراحل ما بعد الموت ألا وهي البرزخ تحدثنا عن الساعة وهي نهاية الحياة الدنيا واليوم الآخر وهو بداية الحياة الآخرة وبين نهاية الحياة الدنيا وبداية الحياة الآخرة مرحلة انتقالية سماها القرآن الكريم البرزخ قال تعالى في سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كذمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون نهاية الحياة ويوم البعث بينهما البرزخ ففي هذه الآية تصريح بأن ما بين الموت وبين البعث مرحلة زمنية اسمها البرزخ ماذا في البرزخ في البرزخ نعيم أو عذاب أليم. نعيم مقيم أو عذاب أليم يعني إذا أصدر القاضي حكما بالإعدام ماذا بين إصدار الحكم وتنفيذ الحكم في حال الشقاء النفسي هذا الذي يصدر في حقه حكم بالإعدام إلى أن ينفذ فيه الحكم يموت كل يوم مئتتين أو ثلاثة كلما وضع المستاح في الباب يظن أنهم جاءوا لينفذوا فيه حكم الإعدام فهذه السكرة ما بين الموت وما بين البعث هي البرزخ إما نعيم أو عذاب أليم من الذي يؤكد أنها نعيم أو عذاب أليم الآية التالية من سورة الجافية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم يعني موت هذا ليس كموت هذا سواء لهم مواضحة حياة المؤمن غير الحياة الكافر في حيات المؤمن تماينة في حيات المؤمن ربا في حيات المؤمن استسلام في حيات المؤمن توكل في حيات المؤمن تفويل في حيات المؤمن تكرين في حيات المؤمن سعادة في حيات المؤمن شعور أن خالق الكون راض عنه في حياة المؤمن تفاؤل موعود بجنة عرضها السماوات والأرض في الحياة الكافر القلق والقهر والشعور بالحرمان وخوف الفقر أو خوف المرض أو خوف المصيبة فشتان بين حياة المؤمن وبين حياة الكافر هذا لا شك فيه هذا شيء نعرفه جميعا ونعيشه لكن الآية تشير إلى أنه بعد الموت بعد الموت هناك فرق كبير بين حياة المؤمن وبين حياة الكافر والدليل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكموا فالتسوية بين الفريقين المذكورين في الممات مستحيلة إذن ممات المؤمن شيء فيه نعيم ومات الكافر فيه جحيم آية أرضح من هذه الآية يقول الله عز وجل في شأن آل فرعون في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إذا فرعون ومن معه منذ ستة آلاف عام وإلى يوم القيامة يغربون على النار غدوا وعشيا فحتى الآن ستة آلاف عام تضربوها بثلاثمائة وخمسة وستين يوما ثم اضربوا الناتج باثنين عدد مرات عرض فرعون ومن معه على النار النار يؤربون عليها ودوا رعشية ويوم تقوم الساعة ادخل آل فرعون اشد العذاب هذه الآية افصلا في عذاب القبر في عذاب القفل لذلك أهل عز وجل قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين أنفسهم طريق، بينما أهل النار أنفسهم رهينة رهينة أعمالهم أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة وصحيحة تؤيد عذاب القبر او نعيم القبر فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة رواه البخاري ومسلم الإنسان له مقعد بعد الموت إلا أن يكون هذا المقعد مقعد أهل الجنة وإما أن يكون هذا المقعد مقعد أهل النار يجلس عليه إلى أن يبعثه الله يوم القيامة وعن عبد الله ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كذير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يعني ما من شيء يفتت العلاقات الاجتماعية ويفرق بين الأهل وبين الزوج وزوجته والأخي وأخيه والأبي وابنه والبوت وابنتها مثل النميمة وقد قال عليه الصلاة والسلام لعنى الله من فرق بين والدة وولدها أي تفريق بين متحابين بين زوجين بين أخوين بين شريكين بين جارين بين موظفين بين زميلين التفريق بينهما جرم كبير عند الله عز وجل لذلك النميمة هي استراح فعال لتفكيك المجتمع لذلك النمام لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة نمام واسم النمام أيضا هو القتاس في المناسبة الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ذات البين في النفس وذات البين ما بينك وبين الآخرين من علاقة لك علاقة مع لك علاقة مع أمك لك علاقة مع زوجتك مع أولادك مع إخوتك مع جيرانك مع زبائنك مع من هم فوقك مع من هم دونك مع جيرانك كل هذه العلاقات السنائية يجب أن تصلح يجب أن تصلح أن تكون مبنية على المحبة والوداد والإنصاف والعدل والحكمة والتروي والحلم والصبر فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وفي معنى آخر فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أصلح أنت كل علاقة بينك بيني لست أنت أحدهما أصلح بين أخيك بين أخويك أصلح بين جيرانك، أصلح بين أولادك أصلح بين بناتك فالآله دقيقة جدا ستقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فتراحضون أن كل الذي ذكرته من تعريف البردخ ومن عذاب أهل أهل الكفر في القبر ومن نعيم أهل الجنة في القبر هذا مؤكد بآيات قرآنية وبأحاديثة صحيحة رواها البخاري ومسلم أما كيف يكون العذاب ما طبيعة العذاب هل هو عذاب مادي هل هو عذاب نفسي هذا لا نعرف عنه شيئا لأننا في هذه الموضوعات ليس لنا إلا أن نؤمن بالخبر الصادق الذي ذكر الله عز وجل وهو صور الخبر الصادق يعني التحليلات والإضافات والزيادات هذا كله لا يقدم ولا يؤخر بل إن علماء العقيدة قالوا أي زيادة في المغيبات عن الخبر النصي هي زيادة ظنية ليس لها مستوى اليقين لذلك كيف يكون العذاب كيف يكون النعيم هذه أمور غيبها الله عنا. ولكن الشيء المجدي أن يكون عملك صالحا حتى تعرف معرفة يقينية بعد الموت كيف يكون النعيم لكن أنا حتى أرضت الموضوع أحيانا تؤوي إلى فراشك وأنت في حالة عادية ربما رأيت نفسك في الرؤيا في حالة سعيدة جدا. قد ترى رؤيا لا تحب أن تستيقظ من شدة السرور. تحس إن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، فالسعادة التي تحصلها من هذه الرؤيا لا توصف. إن رأيت أصحاب رسول الله، إن رأيت من تحب ذا من المؤمنين. إن رأيت نفسك قد وصلت إلى آمالك إن الله عز وجل قادر على أن يصعبك سعادة ملموسة حقيقية لا توصف وأنت في فراشك وبالمقابل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذوق الإنسان في أثناء النوم من ألوان العذاب ومن ألوان الخوف ومن ألوان الاضطهاد ومن ألوان القلق ما لا سبيل إلى وصفه يسمونها كوابيس. الله عز وجل جعل النوم يعني مثلا لنا كيف أنه يمكن أن يعذب الإنسان عذابا شديدا من دون أن يكون للجسد أثر فيه في النوم طبعا لكن عذاب الآخرة عذاب مادي قولا واحدا وعذاب نفسي. عذاب مادي تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب طبيعة العذاب في القبر لم يرد فيها نص قرآني يوضح طبيعة العذاب العذاب موجود والنعيم موجود طبيعة العذاب وطبيعة النعيم تترق إلى حينه الآن في عنا شيء سؤال القبر من قبل الملكين المنكر والنكير وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان المكلف إذا مات جاءه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير سيسألانه الأسئلة التالية ما ربك قد يقول أحدكم الجواب سهل أقول الله ربي ما دينك الإسلام ديني ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم أي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو نبي الرحمة هو نبي ولكن الحقيقة هذه اللغة التي تستخدمها في الدنيا لا تستطيع أن تستخدمها في القبر أنت في القبر لا تنطق إلا بلغة الحال فمن كان دينه الدرهم والدينار في الدنيا إذا سئل ما دينك يقول الدرهم والدينار والذي كان دينه في الدنيا الشهوات إذا سئل يقول أنبساء والذي كان دينه الإفساد بين الناس إذا سئل يقول ديني الإفساد بين الناس لذلك ما في كذب بالآخرة الكذب في الدنيا الكذب في الدنيا يعني طبيعة اليوم الآخر لا تحتمل تزييف الحقائق ولا تغير الحقائق يوم نختم على أسواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم إذا من الله ربي كأن أم عز وجل سربنا الأسئلة التي سوف نسأل عنها في القبر هذه الأسئلة عرفناها في الوقت المناسب عرفنا السؤال في أول العام الدراسي ما قولكم هذه الأسئلة حذروا عنها إجابات دقيقة وصادقة لذلك أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تدركه الوفاة طلب قريص النبي عليه الصلاة والسلام ليكثن به فقالوا لما طلبت هذا القميص قال إذا قال لي الملكان ما ربك أقول الله ربي ما دينك الإسلام ديني ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم هذا قميصه؟ صحيح أقول هذا قميصه. لكن بعد المنافقين الذين كانوا يجلسون إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا رأف الفتنة في المدينة حينما جاءتهم المنية قال عليه الصلاة والسلام الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي فيه سبعين خريفا وقد طلبوا قميص النبي وعطاهم النبي قميصا وقال ما يغنيهم قميص من عذاب الله يعني لا تكن كل مجدوعيا تعلق بجوهر الدين لو أنك ارتديت قميص رسول الله ولم تكن في المستوى المطلوب ما نفعك هذا القميص أن المؤمن فيجيب عليها بما آمن به في الدنيا من حق فيُعرض عليه مقعده من الجنة بعد أن يُعرض عليه مقعده من النار لو لم يكن قد مات مؤمناً وذلك تطميناً لقلبه وتنعيماً له ويفسح له مد نظره يفسح له مد نظري يعني القبر ريضة من رياض الجنة أو من حفر بيران وأن المنافق والكافر فيقول ها, ها لا أدري فيقوله لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد يصيح منها صيحة يسمعها من يليه غير السقلين أن يسمع صيحته من يليه من الملائكة والموتى غير, غير الإنس والجن كما يضيق عليه تعذيبا له يختلف عليه القبر حتى تختلف أضواره معه فعن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عاداً. يعني الإنسان بعد الموت يرى كل شيء ويسمع كل شيء. يعني أنا أعتقد أن روح الميت ترفرف فوق النعش فلا مسيعين واحدا واحدا. ترى من يبكي ومن لا يبكي ترى من يعلم عن حزنه ومن لا يعلم ترى أن فلان وفلان كان يتحادثان في في الجنازة سيدنا سعد رضي الله عنه قال ثلاثة أنا فيهن رجل وفي ذلك فأنا واحد من الناس ما نشيت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول معنى ذلك أن الجنازة تقول تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت لي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليه يا رسول الله قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عقب معركة بدر الكبرى، وقد توجه إلى قتل بدر يخاطبهم يا عثبة ابن شبيبة بأسمائها يا أمية ابن خلف يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا لقد كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وكذل ونصرني الناس يمش أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أتخاطب قوما جيفوا هؤلاء جيف قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لي منهم لستم أنتم وأنتم أحياء أشد استماعا لي من هؤلاء الموت لذلك عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا ربع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليهم أتاه ملكان فيقع ذنبه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن سيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار فقد أدرك الله به مقعدا من الجنة سيرابنا جميعا وأما المنافق للكافر سيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل سيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويجرب بمطارق من حديد بربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين الانس والجن وقد حدثتكم من قبل عن أن أول ليلة يوضع فيها الميت في قبره هي أفعب ليلة صور انسان يسكن في بيت ينام على فراش وسير عليه ملاءة بيضاء نافعة كالثلج، وقد تكون معطرة احيانا يجلس الى طاولة ليتناول الطعام على هذه الطاولة لذ وطار حوله زوجته اولاده يعني قد يأتيه ضيف يعظمه ويبجله قد يدعى إلى سهرة إلى ندوة إلى, إلى نزهة فما قولكم إذا سحب هذا العجل ليوضع في حفرة لا نور ولا دفء ولا اتساع فيها لذلك الإنسان حينما يوضع في قبره أول ليلة يقول الله عز وجل عدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت المفروض أنك صائر إلى الله عز زوجتك. فالمفروض أن تحسن علاقتك به منذ الآن سوف الآن الناس الآن إذا كان يعني علاقته مع, مع إنسان مهم ما يعرفه سادقا يضطر يعني علاقة معه طيبة يعرفه على نفسه يعني يعمل عمل قليل يقدم له عمل هيك يرفت نظره في الدنيا يعني بارغ غيره راح بوضيئزا بغير تلاقي سبحان الله لن يجهد الناس لإرضاء ربهم كما يجهدون لإرضاء بعضهم بعضهم لنجوا من عذاب الدنيا والآخرة ولساعدوا في الدنيا والآخرة لن يجهد الناس في الدنيا لإرضاء بعض لإربائي الله كما يجهدون في إرضاء بعضهم بعض لسعادة الدنيا والآخرة وجاء في حديث آخر أخرجه الترمذي عن أبي بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزاقبر الميت أتاه ملكان أسردان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر المنكر في قصة رمزية أنه إنسان غني كبير وفته المنية وخاف أولاده من هذه الليلة الأولى التي وضع فيها في القبر فعل إنسانا فقيرا معدما طلبوا عليه أن ينام هذه الليلة مع أبيه، ويعطونه مبلغاً كبيراً. وهذا فقير مدقى، محروم بائس. رضي معه في قصة رمزية، فجلت أو نام إلى جنب هذا الليلة الغني. جاء الملكان كان لأومض غريت زد اثنين الخالق، لعاد واحد، فقال له سافو اثنين وهذا التعب حبق الرجل العجيب حي كمان هذا تعال نبدأ, نبدأ به أجلتاه هو حبل كان رابط صوب مختري بها من أين هذه الحبل؟ قبل وجدتها أين وجدتها؟ قال في بستان كيف دخلت إلى هذا البستان؟ ماذا أكدت من هذا البستان؟ أستغلت من طاحب البستان؟ سؤال ورا سؤال ثم انهالوا عليه ضربا. فلما جاء الصباح خرج من هذا القبر وهو لا يلوي على شيء ويقول طمعين الفكون فلذلك لو جرع القبر يعني شيء مخيف إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال أحدهما المنكر وللآخر النكير وهو حديث طفيل وفي حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في أي قال النبي عليه الصلاة والسلام نزلت هذه الآية في عذاب يقال من ربك فيقول الله ربه ومحمد النبي والأحاديث في هذا الباب متعددة يكفل بعضها بعضا على كل الأسئلة معروف الأسئلة قد سُقِمت إلينا ما علينا إلا أن نعد العدة للإجابة عن هذه الأسئلة والإجابة لا تكون بلسان بليسان بل بليسان الحال. ثامناً علاقة النفخة الأولى والنفخة الثانية. كل هذه الحقائق وكل هذه المعبودات مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى. لقد أخبرنا الله تعالى بأنه ستحدث نفختان في الصوف، وعندها تكون ساعة إنهاء النظام قائم في الحياة الأولى. وقد جاء التعبير عن وقت هذا الانهاء بالسرعة إن في عنا أول نسخة تنتهي بها الحياة الدنيا ومش عقب كل من عليها يعني بفرض ما بفرض ما فرضا أتى يوم القيامة والناس في بيوتهم وفي الشوارع وفي المساء في الترقات وفي محلاتهم تجارية وفي النزوات وفي المطاعم وشي على البحر وشي بالجبل وناس عن مين سخرات وناس كيف يموتون يموت الناس كلهم دفعة الواحدة بهذه النفخة الأولى يعجها الناس اتقوا بربكم إن ذنبرة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة عما أرضعت وتبع كل ذات حمل حملة وترى الناس سكارا ومعهم بسكارا ولكن عذاب الله شديد يعني ما من عاطفة على وجه الأرض أشد وأبلغ من عاطفة الأم على ابنها ولا تكون هذه العاطفة في أعلى درجاتها إلا في أثناء الإرضاء لم يقل الله عز وجل يوم تذهل كل مربعين لو قال الله عز وجل يوم تذهب كل مربع المرأة المربع التي هي في طور الإرضاع يعني بعد أن, بعد أن تولد خلال سنتين فدياها لذران الحليب نقول هذه امرأة المربع لأن كل صفة خاصة بالنساء لا تؤنث تقول معلم ومعلمة لماذا تؤنث معلم لأذن في الحياة معلم ومعلم عامل وعاملة حامل وحاملة مدامة الصفة يمكن أن يشترك بها الذكر والأنثى عندئذ تؤنث أما إذا انفرجت الأنثى بصفة ما هذه الصفة لا تؤنث تقول امرأة بكر وامرأة سيب وامرأة طالق وامرأة حامل فكل صفة خاصة بالنساء لا تذكر لا تأمس تذكر أن الفرق بين امرأة حاملة وامرأة حامل فكن دقيق الرجل يحمل مع المرأة فإذا قلت امرأة حاملة يعني على ظهرها وإذا قلت امرأة حامل يعني في بطنها هذه هذه التاء المربوطة إذا قلت امرأة حاملة يعني على ظهرها اذا قلت امرأة حامل يعني في بطنها فيوم تظهر كل موجة هي في الاساس موجع بل لأن المرأة الان تحمل هذا الولد وتضعه على صدرها وهذا بالكاد يجب يفعله الرجل. إذن هذه المرجعة يعني الأم في أثناء إغضاع ابنها بشدة الخوف والهول توقيه ولا توقي له بالا يوم تذهل كل مرجعة عما أربعة وتبع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد هذه النسخة الأولى نسخة السعق التي تنهي الحياة على وجه الأرض وأما النفخة الثانية وهي نفخة البعث إلى الحياة بعد الموت وقد جاء التعبير عن الوقت الذي يحدث فيه البعث العام إلى الحياة بعد الموت بالساعة قال تعالى يوم تقول الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة عن هذه الجملة لون بلادي اسمه الجناس الجناس تشابه كلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير الساعة يقيني بالله يقيني هذا جناس يعني يقيني بالله أي بالله يحتضر المرء تحت قيل ثاني إلا تحت قيل ثاني هذا جناس ويظل على حدوث هاتين نفختين قوله تعالى في سورة النازعات يوم تَنْزِفُ الرَّاجِفَةَ تَتْبَعُهَا الرَّاجِفَةَ نفختان لعن ابن عباس الراجِفة النفخة الأولى والراجفة النفخة الثانية وقاله تعالى في سورة الزمر ونفخ في السور الأولى فسوق من في السماوات ومن في الأرض فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه لأخرى فإذا هم قيام ينظرون واحد الشمس نفخة ثانية. الأولى يسعق لها من في السماوات والأرض والثانية إذا بل قيام ينظر وهذه النفخة جاءت تسميتها في القرآن بالناقور قال تعالى فإذا نقر في الناقور وقد ورد أن الملك الوكل بنفس السور تنفيذا بأمر الله هو إسراطيل عليه السلام كما تبق ذلك في مبحث الإيمان بالملائكة قال إلا من شاء الله إلا من شاء الله استثناءهم من الموت بهذه النفخة لأن الله يتولى قبض رواحهم بدون نفخة الصور كإسرافين المؤكد من نفخه طبعا إلا من شاء الله المؤكد بهذه النفخة يريده الله عز وجل مباشرة حتى ملك الموت يقول له موت يا ملك الموت من دون نفخة إلا من شاء الله وبالنفخة الثانية يبعث الله الناس الى الحياة الثانية ليتم فيها نظام الجزاء الاكمل بالثواب او بالعقاب. أما وضع الكلم بعد البعث فقد جاء وصفه في قوله تعالى في سورة ابراهيم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز لله الواحد القطار البطولة أن تكون في هذا الموقف مع الفائزين أي مع الماجين أو مع الماجحين وفي بس قادم إن شاء الله تعالى نتابع الحديث عن البعث واليوم الآخر نتحدث عن الدنيا والآخرة وعن أن البعث ممكن عقلا وعن أن البعث حقيقة لا شك فيها وعن الحياة في اليوم الآخر حياة مرافقة للتجسد المادي إلى ما هنالك من بحوث في الإيمان باليوم الآخر والآن إلى إحياء علوم الدين تحدثنا في الدكس الماضي عن أن إنكار المذكر له سروط أولاً يجب أن يكون هذا الذي تذكره مذكراً يجب أن يكون هذا المنكر ضابراً منذ التجسر ويجب أن يكون هذا المنكر متفقاً عليه ويتفتح هذه المذاهب. هذه شروط ثلاثة يجب أن يكون المنكر ملكراً وضابراً ومتفقاً عليه أن الآن درجات إنكار المنكر درجات إنكار المنكر <تصفيق> أولا أول درجة التعريف يا الله هي ألتك درجة هذا الذي أمامك قد يعطي الله لأنه لا يعرف الحكم الشرعي يعني مثلا جلت ليتحدث عن شخص غائب وهو حديث أعزم بالإسلام تقول يا أخي هذا الكلام محرم في الإسلام الإسلام سماه غيبة والعلمة المحرمة هو لا يعرف أن هذه محرمة قد يدخل إلى المسجد بقدمه اليسرى نقول له يا أهل أنت لا تعرف يجب أن تدخل إلى المسجد بقدمك اليمنى يعني من هذا القبيل يوم انت امام انسان طيب طاهر مستقر لكن لا يعرف الحكم الشرعي هذا لا يعنى ولا يبى ولا لا هذا في ان تفي في اجمل طريقة في ارقى الكريمة تعرف اليد الحكم الشرعي اذا البرجة الاولى في انكار المنكر ان تعرف الذي امامك أن ما يفعله أن ما يفعله نمكح يعني تناول الطعام قبل أن يغسل يديه هذا خلاف الشرق قال عليه الصلاة والسلام تركت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده فإذا كان ذلك أراد تناول الطعام قبل أن يغسل يديه فقل له يغسل يا دني الحطب الشرعي علم النبي عليه الصلاة والسلام أن نبثل أيديها قبل تناول الطعام لا مرد درب ولا تربيخ ولا تعنيف ولا زجر ولا قفر ولا رفع صوت هذه الدرجة الأولى أن تذكر المنكر عن طريق التعريف به لماذا يفعل ذلك لأنه لا يدري أنه المنكر عرفوا أن هذا يجلس مع زوجة أخيه في بسأله ب ما فيك لقد قلت له هذه هذه يحرم عليك النظر إليها بشكل بسيط قد هذا يجب تعرفه الذي أمامك أن ما يفعله منكر فإنه قد يقدم عليه بجهله فلعله إذا عرف أنه منكر تركه سيجب تعريسه بالنفس من غير عنفه فإن التعريس كشفا للعورة وإذاء بالقلب فلا يعني أحيانا تفضي الصلة لا ينسب قدمته في الصلة هناك من يعنفه قل نفسك من تعلق يجب أن تنطل قدمك اليمنى وأن تبسك اليسرى هكذا الصلاة لو فرضنا أنه بعد ضم يزيز في السجين إلى قبله قلت لك باعد هكذا لو فرضنا أنه سل الظهر بقراءة جهرية هذا لا يعرف الحكم أنه إذا عمدته فقد آذلته إذا الإنسان تقول له الإنسان لا ولد عالم ولقد كنا جاهلين تعلمنا العلم فسوابق وكذا وكذا ولم تلتف ليس العار أن تكون جاهلاً أقول دائما ولكن العار أن تبقى جاهلة إذا محبور منهي عن من أن تعني من يفعل منكرا لجهله هذا جاهل هذا يحتاج إلى إرشاد لطيف إلى كنبيه لطيف ومحذور أيضا أن تكره على منكره محذور أن تكره على منكره ومحذور أن تعنفه على منكره هذه هي الدرجة الأولى وأن الدرجة الثانية الذي بالوعد والنصح والتخويف بالله تعالى. إذا علمت أن هذا الذي أمامك يفعل هذا المنكر وهو يعلم أنه منكر وفي شيء جديد. يفعل يفعل المنكر ويعلم أنه منكر. لا بد من أن تنهاه وأن تعظه وأن تخويفه من الله تعالى. الدرج الثالث إذا رأيته يفعل هذا المنكر بطاقة عديدة على الرغم من الوعظ والإرشاد والتوجيه وبيان الحكم وبيان العباد والتخويث من الله عز وجل ومع ذلك يفعل فلابد من التعنيف بالقول الغليل وذلك عند العجز عن المنع بالحطف وظهور المبادئ الإسراء والاستهزاء بالعب والبصح وذات عنف مع الاستهزاء مع الجهل تعرف مع العلم تعرف مع الاستهزاء تعرف شي دقيق مع الجهل تعرف مع العلم تعرف مع الاستهزاء, تعرف. مع الاستهزاء تعرف. تعنف يا أيها النبي جاهد الكفارة والمنافقين وظلوب عليهم لكن إياك أن تعنف من لا تستطيع تعريفه؟ ممكن الإنسان يعنى تعنف ابنك تعنف من تلي, من تلي تربيته، تعنف من تلي عليه تعنف أختك التي تخرج بطريقة أتو بالله عز وجل تعنف زوجتك تعنف جارك الذي له ثقة بك أجل أن تعنف فرق إنسانا في الطريق لا تعرفه في زمان صعب كثر فيه الفساد فهذا ليس مطلوبا التعنيف التعنيف يحتاج إلى شرطي الشرط الأول أن يقدم عليه إلا عند الضرورة وبعد أن يعجز. عن إصلاحه عن طريق الوعب والإشد وثانيا أن لا ينطق إلا للصدق يعني إذا كان وجد إنسان راقع في منكر اذكر له الشعطاء اذكره في أخلاقه في أعراضه في, في عرضه في لا مش التعنيسه بالقدر الوصول لا يزيد هذا التعليف عن القدر المطبول الدرجة الرابعة الأولى التعريف الرعب التعريف هلأ التغيير باليد والتغيير باليد كإراقة الخبر وإطلاع المنكر صور خريعة وبالضبط خبر إراقة هذا التغيير باليد اي الدفع عن محرم داخل الساق الى مكان محرم انسيكوا من تلاديده واتصعدوا خارج المده اتلاف لكن ليس وفي حكم سرعي ليس الى احادي الرعية الا الدفع يعني انت مواطن لا تملك اقصى درجة تمزيكها في ازالة المنكر ان تدفع الرجل عن مكان فيه معصير اما ان تقيم عليه الحد فهذا متروك الى ولاة المسلمين الحدود لا يقيمت عن افراد يقيمها الى الامر وحدهم ولا انا ساجد ثمانين جلدي من انت من انت ماذا حدث بك شو وظفته في المجتمع؟ هذا وشوفك، أخي هذا قذف محضني، هذا على جلد. نفسي. إقامة الحدود موقولة إلى أول الأمر، يعبدو. أما أنت فدراة عادي، إنت صديق، ومن دخول مكان ما في ليالي، أن سكته من ترديده، ودفعته عن الدخول. وأكدته معك في السيارة وأكدته إلى بيتك هذا الذي تفعله بالتغير باليد طيب. ولمن تنوم عليه ولمن تعرفه ولمن يثق بك في عرض هرشكم لا يقبل من منك أن تذكر المعروسة بقلبك إذا كان بإمكانك أن تذكره بلسانك لا يقبل منك أن تنكر المعروف برسانك إذا كان بإنكارك أن تنكره بيدك إن أن تقول الله إنها